اینه الخلق العظيم المتبا وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتام والنساء والضعفا رفقه بل للخلائق اجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصل على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كميث محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في المآلين والحنين فی قلوب المسلمين وسعیهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلی اللہ علیه وسلم لیتنا دمع ساح من عيني جل المرسلين غاب عن انظاره احبابه بل وارد ترب اهلا و صابرا يهجى ويودى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين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 ليتنا كنا وقائد ماهي و هيّت الروي الأرض صفر و يقين ربي إن بك لم يكن ضبط علي لا أبالي يا رجل المستضعفين جاءت الدنيا له طوع فلم يفترش إلا حصيرا للسنين فارقى الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع الرهيم من كمثل محمد يختار فيه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 ان ترى قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى alayhi وعلى محمد